نقول لما تصح أن سنة أمور كذب هذا حلام وهذا حرام لنفتروا على الله الكبير إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل لو أذكروا التملكون خزاعا ورحمة ربي لن أمسكوا خشدا إنفاقا وكان الإنسان قدرا ونقل عدنا موسى من إسرائيل نسر الأرض فإذا جاء بعض الآخر تجدنا منه نفيفا وبالحق أرزلناه وبالحق نزل وما أرزلنا فإلاه مشيا ونذيرا فقرآنا فقرأناه إذا قرأه على الناس على مده ونزلناه ننزلا والآمن به ولا تؤمنه إن الذي نعوم العلم من قبله عليه وَاَتَّقُوا يَوْمًا تُبْعَثُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ وَلَدًا ما support in the هم تعطناهم بمعنى أنهم حزمين أحصى لما لم يهم أمنا نحن قصوى لك نغرح أحنا لأهم بالحق إنهم في اليد آمن لأربي وزلناهم مدى ورغتنا على قلوب بالقام وقالوا ربنا رب السماوات والأرض من لا مفتر على الله بكتما واندعك سيتمهم وما يعبدون إلا الله فأرموه إلى الكف ينشر لكم ورحمته وتغيئ لكم من أهلك من الفقر وترى الشمس إذا خلعا تساور وعن كف ذات اليمين وإذا وعبت وإذا وعبت تقردهم ذات الشمال ومخيمة ودم لا لهم الآية ومن نوب في البلاد تشره وليا مرشدا واحذروا و می گوید لا تقول أنه لن شيء إني فعل ذلك ولم إلا أن يشاء الله وذكر ربك لا نسك وقل عساء الهديا لربي لأقرب من هذا رشدا ولده في كفه ثلاث ميات سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم المالمين وعين السبرات والأرض مدوني مدوني مدوني ولا في وَآمَنَ لَنَا كَمَا انْتَابَ بِرَبِّكَ لَا مُقَدِّرَ لِقَضَائِهِ وَلَا مُرْتَجِعَ مِنْ قَوْلِهِ مُتَقَدِّمًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن اجرم احسن عملا ویدیم جنب ویدیم تجري من تفیهن الانفار محلون فيها من اسابر من ذهب محلون فيها من اسابر من دهب ویلبسون فيها من من فيها على فَأَرْسَلْنَا رَجُلَيْنِ يَسْعَيَانِ إِلَى الْأَهْلِ فَمَدَدْنَا لَهُ كَيْلَ أَعْمَالُهُ وَأَتْبَعْنَا هَذَا بِرَجُلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا سَرَابًا كَذَلِكَ جَعَلْنَا كَيْدَهُمْ وَعَادَ كُورَهَا وَلَقَدْ كَرِهْنَا فِيهِمْ شَيْئًا فَتَجَنَّبْنَا كِذْلَهُمَا وَكَانَ لَهُم مَّأْوَى فَقَالَ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَلَا تَكْرَهُنَّ الْتَّمَامَ فأصلح يقرر كفه على ما أنفط وهي خابية وهي خابية على أولوجها ويقول لا لذلك لم فيه أحدا ولم تكن له فيها دنيا نصره من دون الله وما كان منه نصر ولا إذا ولا يقول له الحق هو خير طواله وخير رقبان أضرب له مثل وجر أضرب له مثل الدنيا كما في لبات الأرض ما يأكل الناس والمعاد وافتلق به لبات الأرض فأصبح أشهدها كذوب الرياح وكان الضعف على من شيء مقر تدرى المال والمنون زل في الحياة الدنيا والباقيات الصالحة مفيد عند ربك ثواب وأيض الجمال کنار آرام آرام اول so I don't know but should نمسان فدا ملا ابرو حتلا ابن و مجمل بحر آو ما نسیحود ما قال وقالت قرءه هو عجبا قال كما قلنا نزل على اثار ما قد جد شيئا إمرا قال لا لن أقول إنك لا تستطيع بعي سرا قال لا تؤذني بما نسك ولا ترهقني من أمني عسرا